بعضكم من بعض، فانكحوه النبي إذن أهله نواته نأجره النبي المعروف محصنات غير محصنات غير مسافحات. محصنات غير مسافحات ولا متق ذات أخداد فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ